جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين التعليق الذي ذكره لما قال أي صير الرحمة وقدرها مئة جزء فهي هنا صفة فعل لا صفة ذات فإن الصفة الذات لا تتعدد هذا الكلام غير غير واضح هذا الكلام غير واضح ومعنى الحديث يفسره لفظ الحديث الآخر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة مئة جزء إن الله خلق الرحمة مئة جزء فجعل تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى صير تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى صيّر. مثلا الذين جعلوا القرآن عظيم هنا معناها صيرة لأن جعل إذا عديت إلى مفعولين فهي بمعنى صيرة أما إذا عديت إلى مفعول واحد مثل الذي خلق الذي جعل الظلمات والنور أي خلقها فهنا قال الذي قال في الحديث قال إن الله جعل الرحمة مئة. إن الله جعل الرحمة مئة جزء أي خلقها وأوجدها مئة جزء خلقها على هذه الصفة وإذا كان بمعنى صير والمراد أنها مخلوقة لله تبارك وتعالى فليس, فليس هناك إشكال وعلى كل حال الذي يبين معنى هذا الحديث لفظه الآخر وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ان الله خلق الرحمة مئة جزء يقول هل تقبيل الصبيان يكون من الوالد إلى ولده فقط تقبيل الصبيان يكون من الوالد لولده ومن الأم لولدها ومن القريب لقريبه وخصوصا الصبيان الصغار والرضاع و من كانوا في مثل هذه الحال حنوا عليهم وعطفا عليهم ورحمة بهم نعم يقول هل يجوز أن يعطي الأب لابن له شيئا دون أن يعطي لابنه الآخر لأنه لا يستحق ذلك مثلا هذا الاب نجح فأعطاه هدية أو جائزة وذلك وذاك رسب فلم يعطه شيئا إذا كان الأب رتب هدية على عمل معين يقوم به الأبناء وأن من قام به أعطاه تلك الهدية أو تلك الجائزة على وجه المنافسة والتشجيع فهو لم يظلم الأبناء وإنما جعل ذلك بينهم على وجه المنافسة والتشجيع للأبناء أما, العدل أن ي... أما خلاف العدل أن يخص بالعطية والنحلة والهبة بعض الأبناء دون بعض وهذا ليس منه نعم يقول حفظك الله أنا موظف وأحيانا أكلف بتغريم أصحاب المحلات المخالفة ولكن أنظر إلى حال الرجل فإن كان غير ميسور الحال لا أغرمه بالمخالفة هل هذا العمل مني رحمة أو من الخيانة هذا التغريم إذا كان يعني بموجب مخالفة وأنت مطالب أن تؤدي, أن تؤدي هذا الواجب فالاصل أن تقوم مع الناس بالسوية فيما طلب منك أن تقوم به وإذا كنت ترى بعضهم ضعيف أو يعني يضره وترى نفسك لا تتمكن من البقاء في هذا العمل على هذه الصفة فلك أن تبحث عن عمل آخر لكن الأصل أن يكون الأمر إذا كانت المخالفة يعني من الجميع فالعدل يقتضي أن يكون تكون العقوبة التي طلب منك أن توقعها توقعها في الجميع فلا تميز بين أحد أو أحد إلا أن تطلب من جهتك أن يعطوك صلاحية أو يخولوك في مثل هذا الأمر حتى تكون قائما بواجبك كما طلب منك نعم. إذا كان الأب يترك أولاده يفعلون ما يريدون داخل المنزل وخارجه من أنواع المحرمات ويحتج بأن الهداية بيد الله فهل يتحمل مثل آثامهم أم يعذر لا شك أنه مفرط وليس معذورا والله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا نعم الهداية من الله والأدب من الآباء كما سبق مرة معنا فواجبك أن تؤدب يعني واجب الأب أن يؤدب أبنائه وأن يوجههم وأن يبعدهم عن المنكرات وعن المحرمات وإذا لم يكتب لبعضهم هداية فالهداية بيد الله لكن يجب على الأب أن يقوم بالواجب ولهذا جاء في الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالاب مسؤول عن أبنائه ويجب عليه أن يقوم بتربيتهم وتأديبهم كما أمره الله وكما جاء عن رسوله صلوات الله والسلام عليه وإذا فرط في هذا الواجب تحمل من الإثم بحسب تفريطه والله أعلم جزاكم الله خيرا سبحانك الله ومحمد